أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك من دين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يمكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سباء عليهم أمذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشابة وله عذاب عظيم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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتراكهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات مرعد وبرق يجعلنا أصابعهم في آذانهم من الصبائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البلق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم شوفه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا يَا يُوحَنَّا سَجُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّ فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأبطو به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيه أن يضغب مثلا ما بعوها من فما فوقها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 والذي قال أقلق ما في الأرض جميعا ثم استفى إلى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا حنك أنت العلم الحكيم قال يا آدم أنبيئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأضباء أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستقبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رواة حيث شئتما ولا, ولا تقرب هذه الشجرة فتكنا منها الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا أبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في العظم استقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو الرحيم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 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ تُرَابًا وَمَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم فأنهم إليه راجعون يا بني سرائل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجذي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم يمصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون ينسومونكم سوى الأعذابي يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ أعدنا مساء ربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم أعفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا مساء الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَا مُوسَىٰ لِفَتَاهُ أَقِمْ لَهُ فِي مَجْلِسِنَا ۖ إِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاسْأَلْهُ عَن شَيْءٍ ۖ قَبْلَ أَن يَأْتِيَنَاكَ ۖ فَزُرْهُ إِنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ لِقَاءِ رَبِّهِ وَإِنَّهُ عَلَىٰ هُدًىٰ لَّن يُضِلَّ وَإِنَّهُ لَذِي ذِكْرٍ عَظِيمٍ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ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 وَقِيلَ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ صَبِرُوا عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُوا لِرَبِّكَ يَخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا نَبَاتًا ذَا زِيٍّ جَمِيلٍ ۖ قَالَ أَسْتُبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۖ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بما إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله يوم القيس وعمل صالحا فلهم أجلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الدروع ثم عطيناكم بقوة وذكر فيه لعلكم تبتقون ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته ل من الخاسرين بلقد علمنتم الذين اعتدوا منكم في السبتي فقلنا لهم كونوا قردة خاسين رجعنا ها نكال لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين واذا قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا دوعوا لنا ربك يبيل لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دوعوا لنا ربك يبيل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة مثفرة فاقع لونها تصر نظر قالوا دوعوا لنا ربك يبيل لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنهم يقولوا إنها بغرة لا ذلول تطير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبعوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعض كذلك يحيي الله الموتى ما آياته أعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة يوى شد قصدها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافلين أما تعملون أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه هم يعلمون وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا غَلَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ يعلمون لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قليلاً. وويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا ان تمسن النار الا اياما معدودا الا اتخذتم من الله عهدا فلن يخلف الله عهده ان تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئات احاطت به خطيئته فؤلاء اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات هؤلاء اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 <تصفيق> <شف> ثم أنتم مع أولئك تقتلون أنفسكم وتقريدون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذبان وإن يأتوكم مسارا تفاذهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ إِن كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ وَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ غَضَبًا وَعَذَابًا مُّهِينًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ فَهُمْ عَلَى عَقْلٍ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَعْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ قَضَيْنَا بِالْمِيثَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسَمْعِكَ وَبَصَرِكَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قل كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنبوا الموتى إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولا تجدنه ما حرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يبد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزح زحيه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعملون وَمَا كَانَ عَدُوّ اللَّهِ جِبْرِيلُ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ عَدُوّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوّ الْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 تعلمنا أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلمنا أن الله لهم الكسَّمَاتِ والأرض وما لكم من دون الله يوم القيم ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كماسؤل إلى موسى من قبله؟ ومن يتبدّر الكفر بليمن فقد ظلَّ سَبِيلٌ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْضُونَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ مَا لَكُمْ كُفَّارَةٌ حَسَدًا مِنْ عِنْدِي أَنْفُصِهِمْ مِنْ بَعْدِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَعَفُوَ أَصْفَحُ وَهَدَى أ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لي أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كانوا ودنوا نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله وجره عند ربه بلى خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومن أبى ولمن من منع مصالح الله يعني ذكر فيه اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم من يدخلوا الا خائفين لهم في الدنيا خزي لهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فان وجه الله ان الله اتخذ الله ولدا سبحانه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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتين آية كذالك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بين لا ياتي غنيم قنون إنها وصلنا قبل حق بشرا ونذيرا ولا تصلوا عن أصحاب الجحيم ولا نترضى عنك الياود ولا النصارى حتى تتبع من قل إنه ده الله هو الهدى ولا إن تبعت بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله مولي ولا نصير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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِ رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه وسلم قال أسلمت لرب العالمين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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكن ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدنون صارتها تدوقوا البلملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسعق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِنَّ مَن وعَى بِمِثْلِ مَا أَمِنْتُم بِهِ فَقَدِ اتَّدَوْا تَتَوَلَّوْا فَنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَقْفِيكَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَلَا تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَسُبَاتَ كَانُوا هُودًا أَمْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ وَمِنَ اللَّهِ فَيَشْهَدُ وَمَنْ ظَلَمَ مِنْكُمْ فَكَتَمَ شَهَادَتَهُ عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ بِغَافِلٍ مَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرُكْم مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ